تتفاوت ما بين صغير وكبير كما أن الإيمان والأعمال الصالحة تتفاوت بين واجبات ومستحبات وإن أعظم الذنوب التي حذر الله منها في كتابه بل وبعثت الرسل وأنزلت الكتب من أجل بيان قبحه واجتنابه الشرك بالله سبحانه في عبادته فهو أعظم الذنوب وأشدها اثما وقبحا وما من ذنب إلا ويغفر عند الله ويتجاوز عن صاحبه بفضل رحمته وعفوه إلا الشرك, بالله. إلا الشرك به سبحانه وصرف العبادة لغيره فلا يغفره الله للعبد إن قدم على مولاه وخالقه وهو يعبد غيره من المخلوقين ويعتقد فيهم النفع والضر ويصرف لهم الوان العباده والبر يقول الله تعالى في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخت فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق آيات كثيرة تبين عظم الأمر وخطورته وأن صاحبه قد سلك غير الطريق الحق وظل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاته سعادتهما فالشرك من الموبقات المهلكات كما في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فبدأ بالشرك لعظمه بل هو أكبر الكبائر وأعظم الجرائم والذنوب كلها يغفرها الله الغفور الرحيم إلا الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار روى الترمذي, روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء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 والخائف من عذابه وبطشه أن يخاف على نفسه من الشرك بالله بكل أنواعه, بكل أنواعه وأصنافه وأعماله ويسأل الله الثبات على الدين الحق كيف لا يخاف المؤمن من الشرك؟ ويدعي السلامه منه وانه على التوحيد الكامل واليقين الجازم وهذا ابو الانبياء وامام الاتقياء والداعي إلى, الى توحيد الله وكسر الاصنام والاوثان ابراهيم عليه السلام الذي ابتلي اشد البلاء من أجل من اجل امر الناس بتوحيد الله ونبذ الشرك فامروا بحرقه واذيته وهو امام الحنفاء مع هذا كله كان يخاف على نفسه الشرك ودع الله أن يحفظه ويجنبه إياه فقال واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس نعم أضللن كثيرا من الناس فأكثر الناس على الضلال والشرك والكفر والإلحاد واتخاذ الأنداد وأكثر الناس على الاعتقاد الباطل في الجمادات والنباتات والأولياء والصالحين وأهل القبور الميتين بما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله رب العالمين من علم الغيب والنفع والضر وإزالة الخوف والشر والإعطاء والمنع والرزق والدفع اتخذوا القبور والأضرحة أعيادا تزار وتدعى ويصرف, له ويصرف لها ويصرف لها انواع العباده من الذبح والنذر والطواف والحلف باصحابها مما لا يليق الا لله رب الارض والسماء بل اعتقد فيها ان بيدها النفع والضر وأن لها سلطة نافذة وقوة قاهرة ولما كان الإنسان في حاجة إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره وذلك ليس إلا لله وحده بإخلاص الدين له فإذا لم يخلص العبد دينه لله وحده عبد غيره من الآلهة والتجا إلى غيره ممن يعتقد فيهم أن النفع والضر بأيديهم فتصرف لهم أنواع العبادة التي لا تليق إلا لله عز وجل وحال كثير من الناس اليوم لا يبعد, عن لا يبعد كثيرا عن حال اهل الجاهلية من عباده غير الله والالتجاء الى من لا ينفع ولا يضر من اهل القبور والمزارات والاضرحه يستغيثون بهم ويلجؤون اليهم في طلب حوائجهم وازارهم على ذلك وعاونهم سدنه تلك الاضرحه والقبور وعلماء البدعه والضلاله فزين لهم الاباطيل والاعمال الشركيه بشتى انواع الدعاوى والشبر ليأكل أموال أموالهم بالباطل وليصدوهم عن الصراط السوي والمنهج العادل والله سبحانه قد نهى أن يدعى غيره من الناس فيما لا يقدرون عليه وهم عنه غائبون فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون الي فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن يدعو من هو دونهم من أهل القبور سواء كانوا من الصالحين والأولياء او المتصوفه الاغبياء وقال سبحانه افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا وَقَالَ قُلِ ادعوا الَّذِينَ زعمتم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ وَلَا له منهم من ظهير فبين مِنْهُمْ مِنْ سُبْحَانَهُ أن من دعا من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه وأنه ليس له شريك في ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك كله فهذا شأن الشرك عباد الله واتخاذ الشركاء والكفر بدين الله والخروج من ملته نسأل الله أن يجنبنا وإياكم عبادة الأصنام والإشراك به بعد الإيمان والحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عباد الله فإن من أنواع الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم امته لخفائه وكثرة وقوعه في قلوب الناس الشرك الأصغر المحبط لذات العمل روى أحمد في المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء والرياء من الرؤية وهو أن يحب ويتطلع الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل الأعمال الصالحة من أجل المدح والثناء والذكر الحسن بينهم فيعمل الأعمال الظاهرة من الصلوات والزكاة والصدقات والحج أو يسمعهم ما يسمع من الأقوال كالذكر وقراءة القرآن أو أي عمل يتقرب به إلى الله سبحانه من أجل الناس فهو مريد للثناء والمدح ويلحق بذلك من يسمع الناس الأعمال التي قد تخفى عليهم فيعملها في السر ثم يشيعها بين الخلق فيجد منهم الثناء والمدح ففي صحيح ابن خزيمه عن محمود رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس اياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس اليه فذلك شرك السرائر وقس على ذلك أيها العبد سائر الطاعات والقربات وهذا كله مناف للإخلاص وتوحيد الله في القصد ولذلك جاء النهي الشديد والتحذير والوعيد لمن كان مرائيا ولغير الله قاصدا فويل للمصلين, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله غني عن أعمالنا إن كانت خالصة لوجهه فكيف إذا كانت موجهة لغيره وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى راء الله به فالمراء يفضحه الله بين الخلق يوم القيامة ثم يطرح في نار جهنم جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل ففي المسند عن أبي هند الداري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع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 قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار وكما قيل كل حسنه لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء كل امرئ يوما سيعرف سعيه اذا حصلت عند الاله الحصائل فاتقي المؤمن فالدقي المؤمن يجاهد أن تكون أعماله كلها لله تعالى لا يشرك معه غيره ولا يتطلع إلى ثناء الناس ومدحهم فذمهم أو مدحهم عندهم عنده سواء إن أراد بعمله الله والدار الآخرة فكم بين مريد بالعمل وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده ومريد وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفا أو طمعا فيعمل الرجلان العمل الواحد وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب ولا, ولا, ينبغي ولا ينبغي أن يكون جهاد المؤمن لنفسه ونهيه هواه سببا في ترك العمل خوفا من الوقوع في الشرك الأصغر فإن هذا باب من أبواب تلبيس إبليس قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان أو غي... فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغ له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعل سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص وإن عمل العبد العمل وأراد به وجه الله ثم اثنى عليه الخلق بما رأوا من حسن عمله فإن هذا لا يقدح في إخلاصه لله ما دام قلبه معلقا بالله لا بغيره روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن قال الامام ابن رجب رحمه الله اذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك فمن حقق الإخلاص وانتفى من الرياء والشرك بالله فذلك هو المؤمن الذي أنجاه الله من ظلمات بحال الاشراك فهو كما قال ابن القيم رحمه الله وهذا الشرك بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير التقرب إلى الله تعالى فقد أشرك في إرادته ونيته والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله ونيته وإرادته فإن هذه هي الملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام قال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء نسأل الله أن يبعدنا وإياكم ويجنبنا وإياكم الشرك والرياء إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين